we hebben het اصبر صابرا جميلا انهم السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما يبصرونه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما كلا إنها لواء نذاعة للشواء تدر لفضيله <تصفيق> الدكتور ZANG والذي... Mmm. <laughs> لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد